وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَحْمِلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنَّ يَا شَعْبُ يَوْمَ يَكُونُ مُؤَخَّرِفٌ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا شَاءَ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَنَا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يصلح الظالمون وجعلوا لله من منهم حَاشِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِنَا وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِلشُرَكَاءِ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زنجنا لكثير من المشركين قتل اولادين شركا لهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم وله شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفتون